واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الامور على ذروها فان كل محكه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا رب اتقني طاعه اليمين واصيق مو نفسي لتقوى الله سبحانه وتعالى فقل هذا المتقون بعد يا مجدي الله سبحانه وتعالى فبارك اللهم صلاه وسلاما على نبينا صلى الله عليه وسلم نرجوك الله سبحانه kumele nafanya usul wa fiqh katika kitabu al-usul min al-usul tareef ya Sheikh Muhammad bin Salah al-Aqimi katika wiki iliyopita tunakoa tumeingia katika adaka al-wabiya tulikuwa katika na tuliishia katika nukta ya asalahe ابو محله رحمه الله قال وبمثال وجود ومثال يوم الجمعة مثل من تلزمه الجمعة شيئا بعد نداءه الثاني على وجه الله يباع نعم قبل التحدي الاول الظاهر ما عن عليه يعني الثاني في فرقوا بينهما بان المسافه محل العلماء في فاصل ما على اغفال تلك طيب ثم قال الشيخ رحمه الله والفات لوقات اذان ضياعا وخسرا ن نون الفات ketika logat kiraa tu azan di zayaa ini kini ketika anda dalam keadaan kopotea wa khasran nahali ya hasa wa yutlaq ala dharri na neno alfat يَكِيتُ چِنْيَ مَرَا هُمَّ قَالُوا الصَّلَاحَ ما, مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ حكي حكي عِبَادَةً كان أَمْ عَبْدًا كَمِشْرَعًا مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ نِكِلْ كِيتُ ابَاچو حَقِيقِكِي آثَارِ زَكِتِنْدُ چَاكِي ta sawa hicho kitu ni ibada au hukda lakini sharia kwa kuzingatia sheria lazima kuzingatia mtazamo wa wanadamu kwa maana yake hapo liposema mala tataratta khali yataratta baadhi al-aabaat khali yataratta ويكون الشيء فاذلا كيترتب بعض الآثار ويكون الشيء فاذلا جنائز كان حقيقه بعض الآثار لكنه كاوى بعض الآثار ويكون الشيء فاذلا جنائز كان حقيقه بعض مثل من تزوج اخته من الرباع مثل من تَنَوَّجَ أُقْطَبَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مثل مَنْ تَنَوَّجَ أُقْطَبَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَجَعَلَ ثَمَأَهَا سِنِينَ فَجَعَلَ ثَمَأَهَا سِنِينَ وَجَمَعَهَا وَجَمَعَهَا وَ تابو فنكاهو فاذل لكن الجماع حلال لكن الجماع حلال من من من مين من صداه وجاءكم من البابا نفانو من يقوموا لدعاهك mini wa jamaa na kafanya dai tendo la ndoa au wala dalaha ثم aulad na kadhaa pamoja nayo watoto thumma alima anna ha uktha thumma alima anna ha uktha kisha akajoa kwa fundu huyu mwanamke ni dada yake fa nikahu fazilun ile ndoa ni faazi lakini kitendo chindoe kilichofanyika ni halali wal auladu yunsabuna ilayhi wal yunsabuna ilayhi na wala watoto wala kwake kwa hiyo hapa tumeona kwamba pamoja na kutarakfa baadhi ya ada katika hii ndoa kuonekana kile kitendo chindoe ni halali na wala watoto wakanasimbishwa kwake lakini pamoja na hayo قل ان هو مفاطئ فايو الى الزكاه ذكرت ابو باعيه اظهرت الكثافه فكانت ثم بعدها تترتب اثار في اليهوقت الاسريه ما لا تترتب اثار كانه الاسريه الى بعض حكايتك اظهرت مكتنه شكي اظهر بعض من ذاكافيه عليه يديه الكثيره كان ام عباده وساو أو عددا شرعان فبولجتيه الشريعه طيب ثم قال فالفاسل من العبادات ما لا تبرؤ به الذمه ولا يسقط به الطلب كصلات قبل وقتها بل فرض من العبادات فعملت كعبادات فالفاسل من العبادات ma la tabra'u bihi dhimma likulli kitu amba dhimma ya mtu haibali yani mfanye kitu hicho kitu kikakuhukumiwa kuwa ni fardhu dhimma yake haibali yani haiwezi kuepukana na hicho kitu mahari kimekukumiwa huwa ni wajibu atubu kwa aina ibada tulwajiba wa huwa al-ibadatu al-wajiba wa huwa al-ibadatu al-wajiba لانها هي التي تشغل المكلف وهو العباده الواجبه لانها هي التي تشغل المكلف ما لا تبرر به ذمه كلا ما ثم ما يرت وهي ذو قبيله حقه كذا العباده الواجبه ان العباده هي التي تشغل المكلف وسباق العباده الواجبه انه يشغل المكلف و ما لا تطيق ولا يكثر يطلب انما الرجل كان mtu kufanya hiyo ibada hakuanguka kwa sababu tumehukumu kwamba hiyo ibada yake diofanya ni fadila kat salat ukthu alfarida kat salati alfarida kama ilikuwa kwa swala ya الشخصان الفريد قبل وقتها كما يقول والسلاله في الفراغ قبل يوم قطوع وللنجاء وللنجاء بروث او عظم وللنجاء بروث او عظم وللنجاء بروث او عظم او قد فني النجاه ووطميه كنيسه وجناح او مفوبا balet injia na kura au diawaad mein nam kufa injia kwa kiyeshaonea au mfuba wasalati bila tahara ma alqudra wasalati bila tahara ma alqudra na swala bila tahara pamoja na mpokuwa na uwezo wa tahara ila kama usali swala yako bila tahara hiyo swala yako inakuwa ni fadhila لا تقبض بها الدم ولا يخط بها قطلك طيب ثم قال والفرض من الوقوف نباسه ketika وقوف والفرض من الوقوف نباسه ketika وقوف ما لا تتركب اثاره عليه لكل امرء هذه حقيقه اجزاءك maana tatarka atharo walayhi liki amato hadhi haqiqati athar dake du yake kabe al majhool kama bi al fuza kama Mapi bafli haiwan nafooza kile ambapo pia katika tumbo la mnyama kuuza mimba hiyo biashara inakuwa ni kwa hiyo zile athari zake za biashara zinakuwa hazihakikiki kwa sababu hiyo biashara tumehukumu kuwa ni false soma pala asyekura Allah وكل فاسد من الابادات ولا موقود والسروت محرم لان ذلك من تعدي حدود الله واتقوا ابي اياته هزءا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار على ما اشترطه شروطا ليست في كتاب الله wa kulli fa'ili min al na kila kitu ambacho tunifati ni katika ibada kila abatu kinahukumiwa kuwa ni fa'ili katika ibada wala opozi na katika opozi kila ambacho kinahukumiwa kuwa hiki kitu ni fa'ili katika opozi wa shurufi kadhalika katika masharti kila abatu kinahukumiwa kwamba hii ni sharti ni yani, valid. Turekana mbona ukinyo kwa ni valid fa inahu Hakika hicho kitu kinakuwa ni haram. Yaani mtu ukifanya hadiakuwa anajua kwamba kutokana na hali hii ambayo Shiria, imekata, litu, yeye anataka kufanya sheria imekataza na ile kuwa ku ni valid. Mtu yeye atakafanya hivyo hivyo pamoja na kujua kwake. معنى ذلك معنى ذلك معنى ذلك اذا علمت ان الشيء باطل فعافت... معنى ذلك اذا علمت ان الشيء باطل معنى ذلك اذا علمت ان الشيء باطل لا تدخل فيه معنى بيدعيني ان الشيء باطل لا تدخل فيه لان الدخول حرام فجاءت الدخول حرام جائت الدخول حرام ما دام يا وليد اذا قلنت اتتقب الشيء باطل وكم حقيقه هيك لا تدخل فيه وسايجي يفعل هيك kikao kileyo kwamba kitu ni usiingie tukivanya haramu kwa sababu kuingia katika kitu ni haramu kwa kila kitu ni haramu ndani lakini mtu ikiwa kama hajui kuingia katika haramu sababu kuingia katika fasili ni haram ni nini sheikh rahma allah anatajia sababu sababu ya kwanza ni kwamba dalika mtafia dhoni la allah kama allah خيره وكذا هو كينيا دنيئا قال وكينيا بيقول هو تقوم ويفكر بنطق لله سبحانه وتعالى هذا هو السبب الاول السبب الثالث كان واتباه اياته هزا نقفاي اياته كوينفوز وكذلك اياته هزا نقفاي اياته, آياته كوينفوز لكن الافضل لو قال وإتقاد آياته خلوضو بإتقاد آياته خلوضو نكفنا آياته كما اووذي لماذا لان إتقاد آياته هزء يوجب الكفر لان اتخاذ لان الله هزء يوجب الكفر لان اتخاذ ايات الله هزء يوجب الكفر وسباكه فاني الله سبحانه وتعالى قوا ufu ni kunasababisha hukufu na na mtu anapokuwa na swali hali ingekuwa katika hali ya kama shayka kwamba nakufanya ayataki kuwa ni kufoji yake kufoji lakini inakuwa katika hali ya kufanana na kufanya ayataki Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mpooji sio sababu ya pili wa sababu thali na sababu ya tatu qala wa anna an-nabiy sallallahu alayhi na hakika mtume sallallahu alaihi wasallam hali keme juu ya wale waleishi butisha masharti ambayo ayao katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ili sababu zauni ndio tunazoonyesha kwamba mtu uliye katika jambo ambalo aliofuni Hali haliakuwa anajua anaongea katika nini katika haraka sababu zake nildo ta. Sababu ya kwanza wa ta'ala. Sababu ya pili ni kupata aidha wa قالوا والباطل نفاذ النباتي والنفاذ والباطل نفاذ النباتي بمعنى واحد ما لا ياتي لواحد الا في موضعين في سياق التسميه ثابت النباتي المعنى يعني المول هو في سهم 2 انا قول المحور انا قول حذنه وقالوا الدغون وقالوا الدغون فاذن نباه نكون معنا بوجه خلاف اليه الحنفيه خلاف اليه الحنفيه تفاوتنا الحنفيه لانه يفرقون بين الباثر والفار لانه يفرقون بين الباثر والفاخث وضربوا عرفيه واو وانقوم نفوتيشا بين ال باتيلا ف داخل الموضوع بعض النفاث القواو معنى yake ني في الموضوعين اذ وقوع الأول هي مو ب الاول ايه, الأول الأول. الأول إيه الأول في احرام تقريبا يا حاج في الاحرام كتبت اماده يا حاج تبدا احرام ففرقوا بينهما ومفرقانشا بينهما بين بين يعني بين الفاسد والباطل فرقوا بينهما ومفرقانشا بينا بين جو حي وبين يعني بين الفاسد الرباك بين الفاسد الباطل بان الفاسده ما وقع فيه المخر قبل التعلل الاولي bayan bath kwamba hakika katika ibada kafik ibada ya haji mawaqatihi al-muqri ni ile ambayo amefanya kitendo cha ndoa mtu ambaye uko katika ibada ya haji muqri kabla tahallul al-awwal kabla ya ya الجاد الاول كيف يحصل اخذنا في عوده في التاريخ واخذنا باخذ المختصره فانا بتويدت يا متانا وليا ده هو بيتويدت ارضاميو والحق او التكفير ومواطن الاباحه ما الرانا قرش ما و indapo kuwa amefanya viwili katika hizo ت anakuwa amefalika tahdili yeyote fanza kwa hiyo akapokuwa amefanya mukr kabla na kabla ya kutimia nugo wa kabla tamaa al-arbaba kabla wa kabla tamaa al-arbaba kabla kutimia nugo kwa hiyo ndo faq wa sema faq katika hattu anahusudia hivi mtu ambaye fanya tendo la ndoa hayaakuwa hiyo katika ibada ya aji kabla ya tahre ya kwa walbula matta fihi ya billah walbadi la maratadbih ala alihra an ilah nabathiri ni ile ambayo ameritaji huyo muhrim na kutoka kidini ya islam kwa ipo kwa nini ameritaji kutoka kidini ya islam wajane anakuwa nini inakuwa nini baba na muhrim anafai kundo chandoa baada anafanya kitendo cha ndoa kabla ya tahdilu la kwanza ili ni adala la ibada yake ya uaji maana kwa hivyo kuna wakati wa nafsa sio kwamba hakifai kufanya ndoa ndoa bila basi kama hatikuna au kudhani la inabidi aendelee mpaka mwisho يعني المغزى الثاني شبه بي انه جمهورنا بين الفاضل و في النقاه في النقاه كذلك نوع فالتف بينهما وما بين الفاضل و البابي بان الفاضل مساله العلماء في فظانه وان حقيقه الفاضل هي الامر بالتفاوت العلماء عندما قو حاربك بقى ketika kufithlika kwa ke. قابل المسلم مرتفع على علماء في فتره اكتوبر ما يشق عند بعض اهل الالهه وعدم الثقه عند بعضهم ما يشق عند بعض اهل الالهه وعدم الثقه عند بعضهم ما هي القاعده عند بعض اهل العلم هو عدم الصحة عند بعضهم لكلاب بعض قد يختلفوا في هذه المساله النوا قد قال كهثي مع بعضه كما قال فشف فقال كن بلا وليا كما بين دو بلا ولي كن بلا ولي كما بين دو بلا kwa nini ndo ile ya wali katika mwanamke na kwamba ndo inakuwa sahihi kama kama pia kama waliokuwa mahadhabia wao wanasema kwamba hata kama mwanamke anaojoshesha mwenyewe ndo ile sahihi kwa nini kwa sababu mwanamke yule sasa kadhalika anaweza kuuza mali yake na anaweza kununua kitu ambacho kile manufaa yake kwa hiyo kama ikiwa hivyo yaani kwa vile anaweza kutosoka katika mambo ya mali akauja na kununua njia ya kesho kwa njia hii wanasema kadhalika katika ndoa kinafanya hivi ndiapua wanasema kwamba ni sheria huwepo hapo ni sheria lakini kwa kweli ni nini sio shereti ya kusini dola bali na lakini tu sio kwamba bila kama biendoa bila wali jumhone wanasema kwamba ili ndoa isii lazima kuwe na wali araje wanasema wa kwamba kwa wa ni sheria lakini kokotekana kwake hakusababishi ndoa kuwali faa haina haya madenoni ni ni kwamba kama Tungesema kwamba ile ndio alibati. Hii ndio maana kwamba tusingekuwa na ekibali na wewe wewe katika. Kwa hiyo uh, kwa sisi kushurudia uwali. Lakini kiwa mwanamke ni harfia na mwanaume ni harafi wapo Samuele na sisi kuziletea pombe ile ndo lipanzi. Lakini hapo kusema kwamba bwana mza na ruhisia kwanza yule la ndoa. Hapo hivi. kwa wao ni nini? Sahihi. Na kadhalika ile lakini pamoja na sisi kushurutisha mwalimu ile ndoa lazima tuzingatie kadhalika yule mwanamke akayeaa kama akaampata enzi ndio kumwendea aende tumbie na kumwona mwanamke kikoje? Ya kushurutisha baina ya padre na baba. Kwa hiyo tunasema katika ndoa tunashughulia kile kitu ambacho Aaron na Elmi wengine watasema kwamba ndoa ni wengine watasema wa batilu ma ajma'u ala mutalimin na batil ni ile wote na juu ya na kwamba inakuwa ni katika kumuo mwanamke kwa kidea hili ni haram lakini ahlu alimu wote na maskiana kwa mwanamke yote atakaa kumuo hali ya kwenda yageadiliza ndoa hiyo ibaki ndoa ibaki ndoa ni hapo kila kwa sababu adili yenu wote wamekiana kwa bio ndoa inakuwa ina matilia. Halika. Wakali muakdas. Wakali almuakdas. Kana muda. muda aelelewa watu wa Kiafrika kwa ile doa ni baba kesubua kwa shia ambona analisha vitu namna hii lakini kwa jumhuur ya watu wa reli ile doa ni batili na una swali tunataka funde kabla vijendere za haram ni ni haram haram lakini kama ndoa ifunga kwa yao ni nini sahihi. Osopuwa baaya kutumiliana hivi jambo lingine na ndoa ni jambo lingine. Kwa hiyo kama ndoa sakuja kufunga wakati tayari mwanamke amemaliza hedha, ndoa ni hii pamoja na kwamba amefanya madani huku mwanzo. Kwa hiyo kumtumia mwanamke wakati yuko katika hedha ni jambo la haramu.